كتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 تكئن على سر مصفوفة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم درييتهم بإيمان الحقنا بهم درييتهم.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 يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن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 اذكِر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نت بِهِ صبه ريب المنون قلت رب ص فاني معكم من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 فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ساقطٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَغْرُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوَ يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُّقُونَ يَوْمَ لَا يُنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا